مَن يغذيكم في غلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اله م الله تعالى الله عما يشركون